All of you the... Oh, <laughs> No, <laughs> Allah'a You. Hey, bro. وما سنعطاء ربك محظورا انجب كيف تم ضل لا بعض don't move